يسأل البعض عن الأحكام المتعلقه بالاعتكاف الاعتكاف ما هو حبس النفس في المسجد لطاعة الله عز وجل هذا ما اعتكاف الإنسان يجلس في المسجد يعتكف يحبس نفسه يبتعد عن الدنيا لطاعة الله عز وجل باختصار شديد اولا متى يدخل الإنسان إلى المعتقل. طبعا السنة أن يعتكف الإنسان عشرة ليالي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم متى يدخل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري دخل فجر يوم الحادي والعشرين ويرى بعض العلماء أن دخول يكون ليلة الحادي والعشرين من رمضان وأن الراوي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل معتكفه بعد الفجر يعني تأكيدا لهذا الدخول وأنه له هو دخل من غروب الشمس وإذا داخل الإنسان من غروب الشمس أو من الفجر فإنه يخرج من غروب آخر ليلة من رمضان أو الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم خرج فجر يوم العيد وهذا يؤيد ما قال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فجر يوم الحادي والعشرين وخرج فجر يوم العيد كم يوم يعتكف؟ السنة تعتكف عشرة أيام وقال جمهور علماء اقل الاعتكاف يوم وليلة يوم وليلة يرى بعض العلماء أنه ساعة أو غير ذلك لكن أقل ما يقال أن الإنسان اعتكف يوما ويكون يوم وليلة ماذا يفعل المعتكف؟ ينقطع للطاعه يصلي طبعا صائم يقيم الليل يقرأ القرآن يذكر الله عز وجل يسبح يحمد يكبر ينشغل بالطاعة تماما لا بأس أن يتحدث قليلا مع أخوان إذا كانوا في المعتكف لكن لا يكون هو الأكثر من باب فقط يعني الاستجمام لا يجوز المعتكف أن يخرج خارج المسجد إلا لحاجة كما قالت عائشة الله عنها لا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما له حاجة إلا ما له حاجة ونفس الحديث قالت عائشة الله عنها لا اعتكاف إلا في مسجد جامع ولا يخرج إلا لما له حاجة هذا أثر عاشد الله عنه وهو أثر صحيح إذن المسجد ينبغي ان يكون مسجدا جامعا فيه صلاة جماعة وفيه صلاة جمعة حتى لا يضطر الإنسان يخرج إلى صلاة جمعه مسجد آخر ثم لا يخرج إلا لحاجة ما هي الحاجة؟ قالوا وضوء قضاء حاجة اغتسال اتيان بطعام إذا إنسان ما أحد, ما أحد ياتيها طعام من الخارج هو يذهب ذهب إلى المستشفى إن كان مريضا وغيرها من الحاجات الضرورية هذه حاجات ثم يخرج ويرجع بعض الناس يكون عنده عمل وظيفة يقول أنا اعتكف وأخرج العمل من الصباح إلى الظهر هذا ليس اعتكاف لكنه على خير لكنه على خير لأنه يحبس نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى يبطل الاعتكاف أمور منها الخروج لغير حاجة فإذا خرج لغير حاجة بطل اعتكافه ومنها الجماع ان الله عز وجل قال ولا تباشئوهن وأنتم عاكفون في المساجد لو فرضنا أن الإنسان يعني معتكف مع زوجته فهذا أيضا مما يبطل الاعتكاف المهم أن الإنسان يحبس نفسه لطاعة الله سبحانه وتعالى